الله الذي وصيفينا والاصفاقات ترقوم طسيل الوعل والقلب الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وإلى أصحاب الجحيم اعلموا أن الله الحياة تبتلها له ولا مرور مزيدا في الأموال أعجب لكم فراما ثم عيليه فتراه مصفصرا ثم يقل حباما وفي سَيَأْتِنَاهُمْ فِي مَطْيَاتِ الْجَرَبِ كُلٌّ جَنَّةٌ نَّتِينَ وَكَانَ السَّمَاءُ وَالْضَّمْرُ وَالْحِجْدَةُ فِي الْأَدِينَ وَاللَّهُ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ ذَلِكَ فَانْتَظَرُوا اللَّهَ إِنِّي أَشَأْنَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَلَى الْعَدْوَى ما أصاب المسيطين في الأرض ولا في الأنفسكم إلا إلا في الكتاب من قبل أن نغربها إن ذلك عطور يسير لكي لا تأسف ما فاته ولا تفضح بما لِكَيْ لَا تَحْسَبَ أَنَّ <تصفيق> الَّذِينَ يُفَرِّطُونَ فِي حَيَاةِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَبَدًا ۚ فَاتَّقُوا أَنْتُمْ وَمَا لَا كُلَّ وَمَنْ يَتَغْلَفَ إِنَّ وَالْقَرْنُ الْعَيْيُّ الْمِرِيدَ الله لَقَدْ أَوْصَلْتَا وَسَلْتَا وَزُلْزِلَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنْ خَبَآءٍ وَنَاقَةٍ سُقِيَتْ وَالظِّلِّ إِنَّهُ إن الله رب العزيز ولقد أرسلنا سعر وإبراهيم وجعلنا في ذرية منه وتأت الكتاب ولقد أرسلنا سعر وإبراهيم وجعلنا في الكتاب وكثير منهم فاسعون ثم طفينا برسلنا وطفينا من سبس مظيم ورطينا جَاءَ مَنْ أَسْمَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَعْرُفُوا مَرَافِقَ الطَّرِيقِ مَتَمَّمُوا وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ يَرْهَبُونَ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْنَكُمْ وَمَا كَفَرْنَا عَنْهُمْ أعطيت الذين آمنوا منهم أدعوا الكثير منهم فاسقون يا أيها أهل الذي الله أتق الله وأرعيه برسول يمتقهم يمتقك ليلي من رحمتي ويجعل الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يعلمها الا يعلم ما في الشجره فصلي على من الشط مایی یشا و